111. قد أفلح من زكاها 112. وقد خاب من دساها 113. كذبت ثمود بطغواها 114. إذ انبعث أشقاها 115. فقال له رسول الله اتى الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم لذنبهم فسوها ولا يخاف عقد